بسم الله الرحمن الرحيم طاف وَالْقُرْآنِ المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال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 كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجا تبصرة وذكران لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ما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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حبيدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيدا القيا في جهنم كل كفار عنيد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم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 وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم دقشا فنقبوا في, في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، بمن لَهُ السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغب.